ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عواجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه لا نخرجنك يا شعيب لا نخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا الا تعود في ملتنا قال اولوكن كارهين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 ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا وقالوا قد مس اساءنا الضر والسر ف اخذناهم وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لو فتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض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 يَأْهُم بَأْسُنَا ضُحًى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُم يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أن لو نشاء أصبناهم بدنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص مِنْ من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم